يُخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ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 لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وما وهم منا او ولا باس المصير يا استاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاثه امروا قَبْلَ صَلَاتِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاتِ الْعِشَاءِ فَلَا صَعَرَاتَ لَكُمْ لاَ يَسَعُ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافٌ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الآيَاتِ والله عليم حكيم